والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهما على الآخرة فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله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 ذكروا وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله